الله ذات الله ذات واعيه الا يجوز في العقل ولا في الدين ان تكون له حقيقه غير هذه الحقيقه وان يوصف بانه معنى لا ذات له او قوه لا وعي لها كما وصف في بعض المذاهب النسفيه كالمذهب البوذي الذي تفرع على البرهميه ولا يخرج الباحث من مراجعته على وصف مستقر للمعنى الذي أردوه الكلمة العربية التي تعبر عن هذه الحقيقة وهي كلمة الذات أصح الكلمات التي تقابلها في لغات الحضارة الغربية أو الشرقية المعروفة لأنها تمنع كثيرا من اللبس الذي يتطرق إلى الذهن من نظائر هذه الكلمة في اللاتينية مشتقاتها الكلمه بيرسون تدل على الشخص وهو يوحي الى الذهن صوره شاخصه للعيان واصله من بيرسونا او النقاب الذي كان الممثلون يلبسونه ويستعيرون به على المسرح وجوه ابطال الروايه او وجوه بعض الاحياء العجماء التي لها دور في الروايه ثم اطلقوا الكلمه على الاشخاص الممثلين في عقد من عقود الاتفاق فيقال ان الاتفاق معقود بين شخصين اي بين طرفين ويقال ان هذا شخص في الموضوع اي طرف له صفه في الموضوع فمن هنا اصبحت كلمه الاغراض الشخصيه مرادفه للاغراض المتحيزه او التي تنحرف عن النزاهه والاستواء ومن العسيري اي يطلق الفيلسوف هذه الكلمه على الذات الالهيه إلا وهو يشعر بشائبه فيها تتنزه عنها فكره الكمال المطلق والاله المتعالي على صفه الشخوص والاشباه وكلمه سبستانس باخذه من كلمه سبستر وهي مركب مزجي من كلمه سب بمعنى تحت وكلمه ستير بمعنى يقف والمراد بها الراسب الذي يستقر تحت السائل ويبقى هناك لانه معبروا بها عن الجوهر لانه يبقى بعد زوال الاعراض ولان العرض يذهب جفاء وينكث الجوهر في مكانه ثم استعاروها للماهيه وهي حقيقه الشيء الباقيه ثم استعروها للذات لانها جوهر لا يتجزأ بتجزأ الاعراض فاذا اطلقت هذه الكلمه فالذهن ينصرف لا محاله الى الماهيه والجوهر والذات ويجعل لها حكما واحدا في التصور والتقدير ويستدعي فارقه الفارق بين المقصود بالذات والمقصود بالجواهر والماهيات اما كلمه الذات باللغه العربيه فلا تستلزم التشخيص في الحقيقه ولا في المجاز ولا تقضي نزاهتها عن التشخيص انها معنى بغير كيان مشتمل عن الوعي وصفات الواعيه فهي تدل على الجوهر الذي تضاف اليه الاوصاف وتدل على الكائن الذي يملك صفاته فهو ذو تلك الصفات ولا تعارض صفه الوعي والاراده والاستقلال بالكيان واذا قلنا ان الكمال المطلق ذات لم نشعر بما يوم الى التناقض بين صفه الكمال الذي لا حدود له وصفه الشخص او الماده المستقره بعد نسوب وعلى خلاف ذلك نعدد صفات الكامل المطلق الكمال فلا نستطيع ان نفهم بداهة ان هذه الصفات الموجوده تكون لغير ذات ان كان الكمال المطلق يشتمل على الحكمه المطلقه والجمال المطلق والخير المطلق والاراده المطلقه فهل يكون ذلك الا لحكيم جميل خير مريد وهل يكون الحكيم الجميل خير المريد معنا عاما بغير ذات قال شيكسفير في روميو جوليه ماذا في اسم ثم قال إن الوردة تفوح عطرا ولو سميت بغير ذلك من الأسماء ولكن الواقع أن في الاسم كثيرا من الإيحاء حتى في عقول الفلاسفة ومن إيحاء كلمة الشخص أنها حملت بعض الفلاسفة على التفرقة بين صفات الكمال المطلق بصفات الذات الالهيه لانهم اخبروا في بالهم الشخوص واخبروا معها الحدود افرقوا بين الكائن المطلق كمال وبين الكائن الذي له حدود ومن هنا وهم بعض الفلاسفه الاوروبيين ان الكمال المطلق ابسوليوت معنى من المعاني يتعارض مع الذاتيه لان الذاتيه عندهم لا تكون بغير حدود اما كلمه الذات العربيه فلا توحي الى الذهن بثه معنى له حدود بل يستوجب الكمال المطلق ان يكون مالكا لكل شيء وان يكون ذاتا في لفظه وفي معناه والكمال المطلق يحتوي كل موجود والذات الالهيه عبر عن هذا المعنى اصح تعبير فالعقل يستلزم ان يكون الكمال المطلق ذاتا وتتطلب كائنا كاملا يوصف بالكمال ويمكن ان يجعله معنا خلوا من الوعي لان نقص الوعي نقص من الكمال ونقص من صفات الكامل الذي لا يعاب واعجب الصور العقليه حقا وجود يتصف بكل كمال ولا يعلم انه كامل والعلم بالذات فضلا عن العلم بالغير اول صفات الكمال اما الدين فلا يستقيم بغير اله الذي تتصل به المخلوقات ويتقبل منها الحب والرجاء ويستمع لها استماع العالم المريد ولا نعتقد ان دينا من الاديان قط دانبه الانسان وهو في اقراره نفسه مجرد من فكره الذات الالهيه كل التجريد فالبرهميه وقد ادعى انها دين بغير اله مملوءه باسماء الارباب والشياطين والملائكه والارواح وعقيدتها الكبرى قائمه على الثالوث المؤلف من برهما وفشنو وسيفا وفيها للالهه صفات الذكوره والانوثه فضلا عن صفات الشخص ولما شقت البوذيه عن البرهميه قالت ان القضاء على الالام لا يكون الا بالقضاء على الوعي والتجرد من لباس الجسد الدخول في النيرفانا وهي السعاده العليا التي تتاح للمخلوقات ولزم من اجل ذلك ان تنكر الروح الواعيه في الانسان وفي الاله فالنيرفانا هي الاله الذي لا يعي نفسه ولا يعي غيره والروح الانسانيه ليست ذاتا مستقله منفصله عن سائر الموجودات ولكنها سلسله من الاعراض والاحاسيس تتمثل في صوره الذاتي العقل المخدوع بالمظاهر والأوهام إلا أنها تنكر الروح المستقلة من ناحية وتقول من ناحية أخرى إن الإنسان يولد مرات بعد مرات وأنه يلبس أجسادا بعد أجساد وإن القضاء الكوني يجزيه من طريق هذا التطهير بالدخول في النيرفانا حيث يفنى آخر الأمر الا يولد ولا يحمل الجسد في صورة من صور الاحياء هذا الانسان الذي يتجدد مره بعد مره اي شيء يتجدد في الاجسام ان لم يتجدد بذات باقيه وروح واعيه وهذا القضاء الكوني الذي يتتبع المخلوق حتى يتطهر بالولادات المتعاقبه ماذا عسى ان يكون وكيف يتتبع المخلوقات ويحسبها ويحاسبها ان لم تكن له صفات التقدير والوعي والقضاء فلانفصال بين طبيعه الدين وطبيعه الذات الانسانيه والذات الالهيه ولا يتاثى ان يتدين الانسان وهو ينكر ذاته وينكر ذات الاله ويؤمن في قراره الضمير بالقوى الكونيه التي لا تعقل ولا تعي لا تريد والعقل والدين بذلك متفقان فلا يفهم العقل الهن بغير ذات ولا يفهم ان الكمال المطلق يتأتى لغير كائن كامل او يتأتى له ناقصا من الوعي ثم يوصف بغايه الكمال وانما غرض هذا الوهم من التناقض بين كلمه البيرسون وكلمه الابسوليوت او كلمه الشخص وكلمه الكمال بغير حدود وحاول بعضهم كما حاول الفيلسوف الانجليزي برادلي ان يقرب الفكره الى الفهم وطبق عليها مذهبه المعروف عن الحقائق والظواهر وهو ان الظواهر تدل على الحقائق ولكنها ليست هي اياها في الجمله والتفصيل فالكمال المطلق هو الله ولكن الكمال المطلق هو الحقيقه والله هو الظاهرة التي يحيط بها وعي الإنسان فهي ذات كما تظهر له ومعنى مطلق من وراء هذه الظواهر وهي حقيقة في معناها أو معنى في حقيقتها بالاختلاف ولم تكن بالفيلسوف حاجة إلى هذا التقريب لو أحضر في خلبه أن الذات التي لا حدود لكمالها معقولة بل واجبة فإما أن نفهم أن الكمال المطلق ذات واعية وإما أن ننفي عنه الوعي وننفي عنه الوجود لأنه لا كمال بغير علم بالنفس كما أسلفنا فضلا عن العلم بالموجودات فمن فكر في الله فكر في ذات ومن آمن بالله آمن بذات القسم الثاني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 لم يكن هناك معنى لتخصيصه قوه من قوى الكون بسم الله من غير فارق بينهما وبين تلك القوى اجعلها ذاتا بها كذا ولم نرى احدا من المفكرين يقول بان الله معنى الا ليجعله اكبر من ذات لا ليجعله اقل من ذات ولكنه لا يكون اكبر من ذات بالتجرد من صفاته الذاتيه بل بزياده عليها فينتهون بالتنزيه الى ذات اكبر من جميع الذوات والقول بالذات الالهيه يبطل القول بوحده الوجود كما يبطل القول بان الله معنا لا ذات له او قوه غير واعيه فان القائلين بوحده الوجود يرون ان الكون هو الله وان الله هو الكون وانه لا فرق بين الخلق والخالق ولا بين المظاهر الماديه والحقائق الالهيه وقد صدق الفيلسوف الالماني شوبنهاور حين قال ان اصحاب هذا المذهب لم يصنعوا شيئا غير انهم اضافوا مرادفا اخر لاسم الكون فزادوا اللغه كلمه ولم يزيد العقل تفسيرا ولا الفلسفه مذهبا ولا الدين عقيده فالكون اذا والوجود الواحد مترادفان لا يفسر أحدهم الآخر ولا يزيد عليه وليس هذا هو المقصود بالبحث في الحقائق الإلهية لأنك لا تفسر الكلمة بكلمة تؤدي معناها بعينه ولا تفسر الشيء بالشيء نفسه أو لا تفسر الماء بالماء كما يقول بعض الأدباء فما الله هو الكون كله وما الكون كله هو الله وهذا قصار ما يؤخذ من وحدة الوجود وليس هو البحث المقصود وكانما التفسير النهائي لجمله الاشياء يلجئنا الى ذات ذات حاله تقصد وتريد فلا تفسر القوى بالقوى ولا المعاني بالمعاني ولا الاكوان بالاكوان ولكنك تفسرها جميعا بذات مريده ويسمى ذلك تفسيرا تستريح اليه العقول شوبنهاور نفسه يقرر ان الوجود فكره واراده وان الفكره هي القداسه الالهيه والاراده هي مظاهرها الدنيويه وان الفكره تدخل في حيز الاراده لتعود الى حاله لا سعى فيها ولا عمل ولا مجاهده لان العنف كله من الاراده في محاولاتها الكثيره فلا تفسير لشيء لا فكره له ولا اراده الا بكيان يفكر ويريد وليست تصور الذات الالهيه عاده انسانيه تعودها الانسان بغير تفكير كما يرى بعض النفسانيين لانه تعود ان يخلع صورته على الاشياء ويحسبها ظلالا له تحكيه في ملامحه وخوافيه ولكنها نهايه ما يدركه العقل واعيًا صاحيًا مع التفكير ومتابعه التفكير الى اقصى مدى